أَلَمْ عَاذَ اللَّهُ أَن نَّخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَفْعَلًا عِندَهُ إِنَّ إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اشْتَأْنَا مِنْهُ قَلَصُوا نَجِيًّا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 وَهُوَ قَيْرُ الْحَافِظِينَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا بِالْغَائِبِ حَافِظِينَ وَشَأْنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَفَاضِكُونَ ۖ وَلَبِثَ شَوْبَتُ لَكُمْ أَن تُفْسِكُم أَمْرًا ۖ فَكُونُوا جَمِيلٍ أَسَلاَهُ أَي ويأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وليضط عيناه من الحجن فهو كغيم قالوا تالله تفكر أَو تَذْكُرُوا يُوسُفَ حَتَّى تَكُونُوا حَزْراً أَوْ تَكُونُوا مِنَ الْهَالِكِينَ أَلَئِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ